يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصر لهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم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 على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخرضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله